كهُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا شَاءُوا عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكْثِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يظلم الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من إن ارادني الله بضر هل هن مكاشفات ضره ان ارادني الله بضر هل هن مكاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته